بسم الله الرحمن الرحيم هل <تصفيق> اتاك حديث الغاشيه هل اتاك حديث الغاشيه هل اتاك حديث الغاشيه الأنك حدث الغشيا وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ وجوه يومئذ Håll sin arm. Håll sin arm. Håll sin arm. Håll sin arm. Ojumuiya, وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة، وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة. عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة، تصلنا غنامية، تصلنا غنامية تصلنا تصلانا رنحامية تصلانا رنحامية تصلانا رنحامية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية، تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام، ليس لهم طعام، ليس لهم طعام. ليس لهم طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا من ضريع إلا من ضريع إلا من ضريع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 La yusminu wa la La yusminu wa la La yusminu من يوع لا يسمن ولا يغني من يوع لا يسمن ولا يغني من يوع لا يسمن ولا يغني من لا يسمن ولا يغني من جوع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة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 لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية لسعيها راضية في جنات عالية. في جنات عالية في جنات عالية في جنات عالية في جنات عالية, عالية لا تسمع فيها لغيا لا تسمع فيها لغياً، لا تسمع فيها لغياً، لا تسمع فيها لغياً، لا تسمع فيها لغياً، فيها عين جارية strengthens gin if� så Kalte på Allah som bestinde CinhÖng sambil släpptha en badad فِيهَا السُرُرُ مَفْروَعَةٌ فِيهَا السُرُرُ مَفْروَعَةٌ فِيهَا السُرُرُ مَفْروَعَةٌ فِيهَا وَأَغْوَامٌ مَوْضُوعَةٌ وَأَغْوَامٌ مَوْضُوعَةٌ وَأَغْوَامٌ مَوْضُوعَةٌ وَأَغْوَامٌ مَوْضُوعَةٌ وَأَغْوَامٌ مَوْضُوعَةٌ ونمارق مصفوفا ونمارق مصفوفا ونمارق مصفوفا ونمارق مصفوفا ونمارق مصفوفا بسم الله الرحمن الرحيم، الأتاك حديث الغاشية، وجهه يوم إذن خاشعة، عاملة ناصبة، تصلنا غن حامية. تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنِيَّ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إلَّا مِنْ بَرِيعَةٍ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْمِي مِنْ جُوعٍ وَجُوعٍ يَوْمَئِذٍ نَاعِمٌ لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرور مرفوعة وأقواب موضوعة ونمارق محفوفة